انك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولهم مدبرين وما ان ترى هذه العميا ضلالتهم إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُم مُّسْلِمُونَ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُم دَابًّا بَتَمَّ مِنَ الأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّن يَكْذِبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُزْعَنُ